وكم من قرية أهلكناها فجاءها باسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا فَل نَسْأَل الذيذينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمُ وَلَ نَسْأَلَّمُررسَلين فَلَنَقُصَّ عَلَيهِمُ بِعلْمِ وَماَا كُنا غائِبِين وَالْوزنْنُ يَوْومَائِذٍ الحَقّ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 وَلَ قد مَككُم فِي الأرضِ وَجَعَلْنَا لَكُم فِيهَا مَعَيِشْ قللََّا تَشكُرُون وَلَ قدَ قَلَقنَاكُم ثُمَّ صَووَرْنَاكُم ثَُّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تُسجُد لِآدَمَ فَسَجَدوا فَسَجَدُ إلَّا إبَلسَ لَمْ يَكُمّا اشتركوا في